شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفرح لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعبده الإنسان بمحظ رهبته وإرادته واختياره ولم يرد منه أن يعبده جبرا وكفرا كما تعبده ملائكته مثلا فالملائكة مجبولون على العبادة والطاعة لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولكن الإنسان حر مختار يملك أن يطيع ويملك أن يعطي ويملك أن يسير في طريق الهدى والاستقامة ويمكن أن يتنكب هذا الاختراف وأن يسير في طريق الشقوة والظلال ومن أجل هذا استخلفه الله في هذه الأرض ليبلوه وليختبره وليكون أعماله وطاعاته صادرة عن رغبة منه وطواعية وخياره لأن الله يحب أن يعبده وعبده حرا مختارا لا مجبورا ولا مكرها على عبادته وطاعته ومن أجل هذا كان الإنسان هو موجع العناية الإلهية وكان هو اثلث بين العالمين عالم المادة وعالم الرحل عالم الغيب وعالم الشهادة وجعل الله عز وجل في الإنسان كما قلنا في الظروف السابقة هذين الجندين المتقاتلين المتناجزين زند العقل يؤيده عون الله وتوفيقه وتسجيده وشرعه وهدى وجند السهوة والهوى زين له السيطان ويمد له في حبل غروره ويدعوه إلى الشر وإلى الفواهد فهذا الجندان في الإنسان في حرب تجان لا تهدأ ولا تفصر حتى يغلب أحد الفريقين ويهلك الفريق الآخر والإنسان هو إما ضحية هذه الحرب إما أن تطحنه هذه الحرب وتهلكه وتبعده عن الله عز وجل وإما أن يكون له فيها الغلبة والانتصار فيفوز برحمة من الله ورضوانه فإذا غلب زند العقل وحكم الإنسان عقله في كل ما يعرض له يستشير عقله ولست أريد بالعقل هنا ذلك العقل الذي يستقل بنفسه والذي يعول على قوته في الحكم على الأشياء والتمييز بين ضارها ونافعها فإن العقل وحده جند ضعيف جند مهزوم أمام السهوات الجارفة وأمام الهوى الغالب والشيطان المزين ولكن يجب أن يستمد العقل القوة وأن يأخذ له سلاحا من الشرع يهديه وينير له الطريق ويذيح عنه العقبات التي تعترضه في طريقه فإذا أخذ العقل هذا المصباح القوي مصباح السرح مصباح الهداية الإلهية وتار به تبينت له كل العقبات التي تريد أن تبعدها وأن تزحزحه عن صراط الله عز وجل وتبينت له دخائل نفسه الأمارة بالسوء وتبين له مكر السيطان وكيده وتزينه ووسوسته فيصير هذا الإنسان على نور من الله وبصيره فيستطيع العقل في هذه الحالة أن يرجو الفوض وأن يرجو الغلبة على عدوه الماكر ولكن العقل إذا عول على نفسه واستقل ولم يستطع بنور الله الذي أنزله ولم يتبع هدى الله الذي أرسل به رسله عليه الصلاة والسلام إن هذا العقل لا بد أن يضل ولا بد أن يغوى ولا بد أن يهلك ولابد أن تصيبه المعاطب لأنه ليس معه نور يهدي والطريق مليء الطريق مليء بالعقبات وملئ بالمصاعب وملئ بالأشواف فإذا لم يتخذ العقل من نور الله وشرعه مطباحا يبيء له الطريق فلابد أن يتيه ويبثه ولابد أن ينقطع دون الغاية ولابد أن يغلبه عدوه وأن يطهره وأن يستولي عليه وأن يجعله خادما مطيعا له بعد أن كان هو سيدا عليه هكذا أراد الله عز وجل للإنسان هكذا أراد أن يضعه في بوتقة الانتحان وأراد أن يتركه على هذه الأرض يسعى لنسف ويختار لها والله عز وجل نسجل عليه يعني البوثقة هي هي المخبار التي يوضع فيه الشيء لتسقيمه لفهره البوثقة هي الشيء الذي تصهر فيه المعادل أو شيء من هذا جيد طبع أو شيء من هذا فنحن نريد بالبوتقة هنا يعني هذه السهوات المستعرة التي يعيش الإنسان في بوتقتها هذه السهوات المستعرة بين جنبيك والتي تريد منك أن تكون عدا خادماً لها والتي تريد منك أن تطيعها وأن تنفذها وأن تقضي لها وطرها وتريد منك أن تفكر إلا فيها وأن لا تعمل إلا لها هذه هي بوتقة الامتحان التي وضعك الله عز وجل فيها ولكن الله لم يسلمك إلى هذه الشهوات لتعبك بك وتستبد بك ولكنه أوجد لك جندا من عندك يستطيع أن تقهر بها هذه الشهوة وأن تخزعها وأن تقهرها وأن تقفها وأن تلزمها الحدود إذا هي تمردت عليك وإذا هي تمادت في صغيانها فهذه الحالة التي وجد الإنسان عليها من أول الأمر هي الحالة التي أهلته للخلافة على الأرض لأن شيئا ما من مخلوقات الله عز وجل ليس له مثل ما لهذا الإنسان وليس في نفسه من الجنج ولا من الحرب مثل ما يجد الإنسان في نفسه من جنج ولا ما يجد في نفسه من حرب مستعرة وهذه الحرب هي التي تؤهل الإنسان إما للسمو والقرب من خالقه وإما للتدفي والبعث وتضرب بينه وبين ربه حجابا غليظا من الشهوات والهوى فالواجب إذن على العبد كما قلنا أن يتذكر أنه إنسان وأن فيه من جند الله ومن جند الشيطان وأنه يجب عليه أن يعين جند الله على عدوه الشيطان فإن المؤمن يجب أن يكون مع ربه على عدوه وأما الكافر فهو كما يقول الله عز وجل وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني أن الكافر يعين, يعين عدو الله على ربه فيكون واحدا من جنب هذا العدو يطيع وينقاذ له ويعطي الله عز وجل في طاعة هذا العدو فهذا يعين على ربه وأما المؤمن فيعين ربه على هواه وعلى نفسه وعلى شهوته وعلى شيطانه فالمؤمن واحد من جند الله واحد من جند الله يعين لسنا نريد من هذا أن الله عز وجل في حاجة إلى عون من العبد في هذه الحرب ولكنك إذا علمت العداوة التي بين الله والشيطان أو بينك وبين الشيطان وأن كل واحد منهما يريد لنفسه جندا يفيعه ويستدعه ويكون عونا له على عدوه فالشيطان بما له من مكر وحيلة يحاول أن يستحوذ على عباد الله جميعا وأن يصرفهم عن طاعة الله عز وجل وهذا الذي يفعله الشيطان إنما يريد به طرف عباد الله عن عبادة الله ويريد به أن يحمل هذا الإنسان الذي إنما خلق لطاعة الله ولعبادة الله يريد أن يحمله على معصية الله وعلى الكفر بالله فإذا أطاع الإنسان شيطانه وانقاد له وسرك طاعة الله عز وجل وعبادته كان كأنه يعين هذا الشيطان على ربه لأنه نعم كما قلت لك يا أخي لسنا نريد من هذا أن العبد أن الله عز وجل في حاجة إلى عون العبد ولكن الله عز وجل يريد من العبد شيئا ويريد منه السيطان شيئا فإذا هو أطاع السيطان فيما يريد وترك طاعة الله التي يحبها الله ويرضاها فرك طاعة الله التي يحبها منه ويرضاها وانضم إلى عدوه الشيطان كان في هذه الحالة كأنه يعين عدو الله على الله كما يقول سبحانه وكان الكافر على ربه ظهرا يعني يظاهر عدو الله ويعاون عدو الله على معصية الله من الشرك بالله والإستاذ بالأرض وعلى فعل الأشياء التي يكرهها الله ويمقفها ولا يحبها ولا يرضاها وليس, وليس المسألة مسألة عون مادي لأن يكون الله عز وجل في حرب مادية مع الشيطان فهو يريد من الإنسان أن يكون معه في هذه الحرب المادية لا إنما المسألة مسألة معنوية صرفة لأن إذا كان الله عز وجل قد خلقني لعبادته وطاعته وحذرني من عداوة السيطان وكيده فضربت أنا بإرشاد الله وهدايتي عرض الحائف واستبعت عدوه السيطان وانقذت له وانضمنت إلى وجنده أفلا يكون هذا عونا للشيطان على ربه نعم فالواجب في هذه الحالة أن يعرف الإنسان أن فيه هذه الحرب المستعرة بين جند العقل وجند الشهوة وأنه يجب عليه أن يكون مع العقل دائما وأن لا يغفل لحظة واحدة في هذه الحرب فإن العدو يتربط به ويحاول أن يجد منه غرة وغفلة ينتهدها فيتب عليه وثبة واحدة فيضله ويهلكه ومن الحكم أيضا التي جعل الله عز وجل آدم من أجلها خليفة عنه في أرضه أن آدم هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة فكما أن عبادته تقع منه عن فرية واختيار بلا جبر ولا إكرام وهذا ما يحبه الله عز وجل من الإنسان أن يعبده فوعا وصيحه كما تقع عبادته منه هكذا صواعية واختيارا على ما يحبه الله ويرضى كذلك له أنواع من العبادة ليست لغيره من المخلوقات فالمخلوقات إما كائنات عاقلة ولكنها لم تركب فيها شهوات وليست مستعدة لأن تعطي الله عز وجل كالملائكة وإما مخلوقات ركبت فيها شهوة ولم يركب فيها عقل ولا اختيار فهي تجري مسترسلة مع شهواتها لا تعرف إلا ما تأكل وما تشرب وما تنكح ونحو ذلك من سائر شهوات الجسد ومنفع وإما جمادات مسخرة للإنسان في السماء وفي الأرض وهي تلك الأجرام التي نشاهدها من شمس وقمر ونجوم وتلك العوالم الأرضية التي نلمسها ونحسها من جبال وأنهار وأشجار وهواء إلى غير ذلك فهذه أصناف المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والإنسان يمتاز عنها جميعا لأنه المخلوق الذي له من أنواع العبادة لله عز وجل ما لم يتوفر لواحد من هذه المخلوقات ولنبدأ مثلا بالملائكة فالملائكة هم سكان السماوات وهم خدم الله عز وجل الذين وكلهم بشؤون خلقه ومنهم من وكله بالوحي الذي ينزله على رسله وأنبيائه وجعله معلما وسفيرا بينه وبين رسله ومنهم من وكله الله عز وجل بالأرزاق والأمطار فهو ينزلها بإذن الله وإرادته ويتعملها فيما أذن الله له فيه ومنهم الموكل بأرواح بني آدم فهو يقبضها عند الموت ومنهم من وكل بنفخ الروح في الإنسان وفي كل ذي روح وحياة ومنهم الموكل بالنباتات ومنهم الموكل بالأنهار وبالتحاب إلى غير ذلك من أنواع التوكيل ومنهم الحفوة الكرام الكاتبون الذين وكلهم الله عز وجل بخلقه من بني آدم يحصون عليهم أقوالهم وأعمالهم كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون فهؤلاء الملائكة الموكلون بهذه الأعمال والتي لا يعصون الله عز وجل فيها أبدا بل يمتثلون ما أمرهم به ومع ومع ذلك فأمر واحد يمتثله الإنسان لربه ويقوم فيه لله عز وجل بحقه أحب إلى الله مما يفعل هؤلاء الملائكة أحب إلى الله لأن الملائكة جبلت على أن تنفذ أوامر الله وجبلت على أن لا تعصي الله وجبلت على أن تسير في الطريق الذي رسمه الله لها ولكنك تنازعك الشهوان وينازعك الهوى وتطرأ عليك الغفلة ويعرض لك المسيان وتزاحمك هذه السهوات على نفسك ويزين لك الشيطان ما بين بيك وما خلفك ومع ذلك إذا أمسى قمت لله عز وجل فقهرت هذه الأشياء كلها ولم تستطع أن تعوقت عن خدمة مولاك وسيدك وصرفت عن نفسك كل هذه الطوارئ والشواغل فلم تفسنك ولم تصرفت عن عبادة الله عز وجل بل قمت لله عز وجل بما أوجبه عليك من خدمة وطاعة كانت هذه الطاعة أحب إلى الله عز وجل مما فعله الملائكة بإذنه وأمره <تصفيق> هؤلاء الملائكة لم تركب فيهم سهوات تنازعهم وتغالبهم على أمر الله عز وجل أو تصرفهم عن طاعة الله سبحانه ولكنك أنس أمس الإنسان الذي تستعر فيه هذه السهوات وتصرم فيه نيران الهوى والميل إلى أعراض هذه الدنيا وماذتها عينك تطمع وأذناك تسمع ولسانك يتكلم ويداك صفه ورجاك تمسيان ومع ذلك هذه القوى كلها فيك تريد أن تعمل في طلاقك وبلا قيود وبلا حدود فإذا أنت استطعت أن تلجمها حدود الله عز وجل وأن تقيمها على أمر الله سبحانه وتعالى وأن ترسم لها الصريق الذي تسعى فيه وتعمل وتحجزها عن معاوة الله سبحانه وتعالى وتلزمها طاعته كنت بذلك خليقا بخلافة الله وكنت أنسى المخلوق المقرب إلى الله لأنك جاهدت فيه ولأنك أشقيت نفسك وأتعبتها من أجلك لأنك قمت حارسا على حواستك ومشائرك وعلى القوى التي تعتمد وتضطرم فيك قمت حارسا عليها وجهدتها وغالبتها حتى استقامت لك على أمر الله عز وجل فأين منك هذا الملك الذي يعمل ما يعمل وهو لا يحس بشيء ينازعه أو يغالبه أو يريد أن يصرفه عن غايته وعن طريقه هذا أيها الإخوة هو المعنى الذي لم يتوفر في الملائكة معنى الجهاد جهاد النفس وجهاد السيطان وجهاد الشهوات هذا الجهاد الذي خلق له الإنسان والذي رسمت للإنسان طريقه من أول يوم انقلق الله عز وجل فيه هذا الإنسان هذا الجهاد هو الذي تميز به الإنسان عن ملائكة الرحمة وكذلك يمساج الإنسان عن جميع المخلوقات التي تعايشه وتساثله على هذه الأرض لأن هذه المخلوقات على كثرة أصنافها وتعدد أنواعها لم تخلق إلا لهذا الإنسان فأنا لم يركب فيها الله عز وجل ولم يودع فيها هذا النور الذي أودعه في الإنسان وهو نور العقل المميز المفكر الذي يفهم ويعكل ويتلقى عن الله عز وجل أمره ونهيه وحكمه فالإنسان إذن هو المخلوق الذي يحب الله عبادته ويحب خدمته ويحب طاعته ويجعله إذا هو قام بهذه الخدمة ووفى لها بحقها أقربا وأكرم مخلوك عبد نعمه الله عز وجل هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل أمر ولا تتحرك برة في السماء ولا في الأرض إلا بإذنه ومشيئته ولكنه سبحانه وتعالى جعل له جندا وخدما سماهم الملائكة وكلهم بهذه الأعمال التي يعملونها بإذنه وأمره فالملك لا يتصرف من عند نفسه ولا يفعل إلا ما أمره الله عز وجل به فالملك يفعل ولكن الله هو الذي أزل وهو الذي شاه وهو الذي دبر بحكمته وهو الذي أمر الملك أن يفعل وقوة الملك التي بها يفعل إنما هي من عند الله عز وجل فلا حول للملك ولا قوة وإنما الحول والقوة لله عز وجل وحده ولكن هلبة الملك وعظمة السلطان تقضي أن يكون للسلطان حاسية وأن يكون له أعوان وخدم يسارعون إلى تمثيب ما يأمرهم به ويريده منه نعم إيه خدم ما نقصد في أعوان آه. خدم خدم <تصفيق> لأ هو التعبير التعبير من حرف سويس ولكن أنا أضرب المسل يعني بالسلطان ولله المسل الأعلى يعني أن السلطان لا يسم له ملكك ولا تظهر عظمة سلطانه إلا إذا كان من حوله جنب وخدم وحتم يأمرهم وينهاهم ويتصرفون بإذنه وأمره فيما يريده فمن أجي هذا استخذ الله عز وجل الملائكة ولو شاء الله عز وجل لفعل بقدرته كل ما يريد ولا يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولو شاء لخلق الأشياء ودبرها بلا واسطة لا ملك ولا غير ملك ولكنه أراد أن يفرّف أمور خلقه سبحانه وتعالى بواسطة جنج من خلقه وهم الملائكة فالإنسان يستطيع بما له من قول وما ركب فيه من حواس ومشاعر وسهوات يستطيع أن يعبد الله عز وجل بأنواع من العبادة لا يستطيعها ولا يحضر عليها أحد من خلق الله فالإنسان مثلا لأنه إنسان يحتاج إلى مادة هذه الأرض ليأكل وليشرب وليلبس وليشكل ولينتبع بمواد هذه الأرض التي سخرها الله عز وجل له يرى نفسه في حاجة إليها ويرى نفسه مائلة إلى هذه الأشياء التي تلائم صبعة وتناكب حياته الدنيا فهو لذلك يستطيع أن يعبد الله بالشكر وأن يعبده بالصبر فعبادة الشكر وعبادة الصبر من العبادات التي اختص الله بها هذا الإنسان لأنه إذا وجد هذه النعم التي يحس بالحاجة والفقر إليها والفقر إليها وعلم أن الله عز وجل هو موليها وواهبها ومالكها وأنها من فضله ورحمته سبحانه وتعالى وأنه وحده الذي أنعم بها عليه استطاع الإنسان أن يقابل هذه النعم بما تستحفه من الشكر فيعرف لله عز وجل حقه فيها يعرف هذه النعمة أولا ويعترف بها لخالقها وواهبها ويسمي عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله على ما أنعم به عليه ثم يطرف هذه النعمة ويستعملها في محبوبات الله عز وجل ومراضه ولا يستعملها في معصيته ولا فيما يمكته ربنا ويسقطه فهذه هي عبادة الشكر التي تكون عند النعمة فعلى قدر إحساس الإنسان بحاجته إلى هذه النعمة وضرورته واكتقاره إليها تكون معرفته بها ويكون اعترافه لله عز وجل ويكون حمزه وتناؤه على الله من أجيها ويكون قيامه بالسكر عليها وتصريفها في طاعة الله وفيما يحبه ربنا ويرضا فالملائكة مثلا هل يستطيعون أن يعرفوا قدر هذه النعم كما يعرف الإنسان لا لأنهم لم يحتاج إليها ولم يشعروا بضرورة ولا فقر نحو هذه النعم لأنهم لم يركبوا تركيب الإنسان ولم يخلقوا من مادة الأرض كما خلق الإنسان فهم ليسوا بحاجة إلى هذه النعم التي يحتاجها الإنسان وإذا كانوا لا حاجة لهم بهذه النعم إذن فهم لا يستطيعون أن يعرفوا قدرها لأن من يعرف قدر هذه النعم هو الذي أحس بضرورته وحاجته إليها ثم هو الذي يستطيع أن يعرفه حق المنعم فيها وأن يقوم له بسكرها وأن يوفي لها حقها من سكر المنعم عز وجل وطعب كذلك عبادة الصبر مثلا فالإنسان بما ركب فيه من شهوات ولأنه جسد مركب من أعضاء وهذه الأعضاء عربة للثلب وعربة للخلب وعربة لأن تعفريها الأمراض والمهلكات يستفيع بهذا أن يعبد الله بعبادة الصبر لأنه قد يبتلى بالحرمان والفقر ولا يجد ما يحتاجه من مادة هذه الحياة مع كدة فقره وحاجته إليه فيتلقى هذا الخرمان وهذا الفقد بالصبر والضراعة إلى الله عز وجل يصبر على فقد هذه الأمور التي يحس بضرورتها ويحس بحاجته إليها ثم هو مع صبره على هذا الفقد وهذا الحرمان يرى غيره متمتعا ومنتفعا بها ومع ذلك لا يحكده ولا يحكد عليه بل يرضى بما قسم الله عز وجل له ويستسلم لأمره ويذعن لحكمه ويرضى بختمة سيده ولا يعترض عليه ولا يقول له لما فعلت كذا وكذا فهذه عبادة الرضا وعبادة الاسلام لحكم الله وأمر الله وقضائه وهذه عبادة الصبر, الصبر على ما يبتلى به الانسان من فقر وحاجة وعلى ما يبتلى به من مرض وبعث وعلى ما يبتلى به من شهوات كتب عليه أن يجالدها وأن يجاهدها حتى لا تصرع وحتى لا تستولع عليه. والإنسان أيضا بما ركب فيه من هذه الشهوات أصبح عربة للوقوع في المعاصي وأصبح عربة لارتكاب الظنوب والخطايا وهنا تجيء عبادة أخرى من أحب العبادات إلى الله وهي عبادة السوبة عبودية السوبة والضراعة والذل والانتسار بين يابي الله عز وجل عند الوقوع في الخطئة هذا هذه العبودية لم تكن إلا للإنسان الذي يستطيع أن يخفض ويستطيع أن يذنب وهذه العبودية عبودية التوبة من أحد أنواع العبادة إلى الله عز وجل وما قدر الله عز وجل الله على العبد الذنوب إلا لأنه يحب من عبده أن يتوب عليك يحب من عبده أن يتوب إليه وأن يرجع إليه وأن يستغفره مما وقع منه وأن يندم على معاصيه وأن يذل وأن ينكسر بين يدي الله عز وجل إذا وقع في قطيئة من هذه الخطايا فلو تذنب تذنبوا وتستغفروا لجاء الله بقوم يذنبون ويستغفروا فالله عز وجل قدر قد الذنب قدر قد الذنب على العبد إظهارا لعزة ربوبيته آه لأن وقوع القطيئة من العبد إنما هو مظهر من مظاهر عزة الرب جلسان وأن حكمه وقضاءه نافذ في عبد شاء أم أبع ثم لا مش غير عقلك ولكن العبد أحيانا تعتريه غفلة وتهجم عليه شهوة فتمسيه عقله وتمسيه إيمانه وتبعده عن الذكر الذي يستطيع به أن يصدى هذه الشهوات وأن يغلبها فإذا ما وجدت هذه الغفلة وسب الشيطان ووقع الإنسان في القصية فكل خطيئة وقعت من المؤمن لم تقع منه لأنه عمد إليها ولا لأنه أحب أن يخالف الله وأن يعطيه ولا لأنه يحب أن ينتهك حرمات الله أو يجترئ على حدود الله ولكنها الغفلة ولكنه الهوى الذي يغلب والذي والذي إذا وفد على العبد في غفلته فإنه يوقعه في المعصية دون أن يعمد إليها أو يقف والله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم الجهالة دي إيه؟ الجهالة أن تنسى ذكر الله عز وجل وأن تغفر فتطغى الشهوة وتقوى فتقع في الزمد بجهالة أي غير عامد ولا قاسد إلى وقوع الذنب ولكن الشهوة غلبت عليك فأن تفكى نفسك وأن تفكى ذكر الله عز وجل وخل الله عز وجل بينك وبين نفسك حتى وقعت في الخطيئة عقوبة لك على ما نسيت من ذكر الله عز وجل يحسب على الخطيئة لازل. لأن هذه الخطيئة لم تقع منك إلا لأنك كنت مع نفسك ولم تكن مع الله كنت مع نفسك حالاً خطئ ولم تكن مع الله عز وجل إنما لما مالت نفسك إلى الشيء لم تحجزها ولم تذكر الله عز وجل عند هذا الميل فانتهزت نفسك وانتهز سيطانك هذه الغفلة منك فأوقعت في المعصور ونسي آدم نسي آدم ولم نجد له عجيب نسي آدم أمر الله ونسي تحذير الله الذي حذره من عداوة السيطان وكيده لأن هواه وسهوته غلبت عليه في كل سلحالة فغطت على ما في قلبه من ذكر الله عز وجل وأما ما دام القلب ذاترا لله وما دام القلب مع الله وما دام القلب يستمد العون والمدد من الله فلا يستطيع أبداً أن يجد السيطان إليه سبيله وما وقع من وقع في شيء من معصية الله عز وجل إلا عن جهل وغفل وغلبة هواء ومن استطاع, استطاع أن يفلف من قبضة عدوه وأن يقهر شهوته إلا من ذكر الله عز وجل عند الشهوة واستمد منه العون والمدد على سبح جماع شهوته وفرثها عما ترون نعم ذكر الله عز وجل أن تذكر أن هذه الشهوة التي تميل بك نفسك إليها ويتوّلها لك الشيطان مبعدة لك عن الله عز وجل وأنها مما نهى الله عز وجل عنه وأنك عبد الله ولا ينبغي من العبد مخالفة سيده ولوقوع في معاطيه فإذا ذكرت هذا إذا ذكرت عبوديتك ليلة وإذا ذكرت نهي الله عز وجل عن هذه الشهوة وإذا ذكرت أنك لا حول لك ولا قوة إلا بفضل الله وتوفيقه وعونه وتسجيله فاستمددت العون منه سبحانه وتعالى وبرعت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك وعلمت أنه لو خلى بينك وبين نفسك لابد أن تقع ولابد أن تزل ولكن عنايته سبحانه وتعالى هي التي توثل مما خالد عدوك وهي التي ترد إليك صحتك وعافيتك وهي التي تصرف عنك ولا الشهوة وتصرف عنك مار المعفوح فالواجب على العبد أن يكون مع الله عز وجل دائما وأن لا يغفل عن ذكر الله لحظة واحدة فإن الغفلة هي أكبر عون للشيطان على العبد والعبد والشيطان وافف وافف لك بالمرفى يتربس بك غفلة من الغفلات فيسب عليك منها يسب عليك ولا يجب عليك الشيطان أبدا إلا حين الغفلة إلا حين الغفلة وأما ما دمت في حالة ذكر لله عز وجل فلا يستطيع أن يسب عليك الشيطان ولا أن يدخل إلى قلبك فهذه العبودية عبودية الثوبة هي التي امتاز بها الإنسان عن غيره من المخلقة فالملائكة لم يذنبوا حتى يتوب ويستغفر ولكن الإنسان هو الذي يذنب فيتوب ويستغفر وتوبة الإنسان واستغفاره وندمه وضراعته إلى الله وذله وانتساره عند وقوعه في القطيئة وعلمه أن هذه القطيئة تبعده عن الله عز وجل وطلبوا من الله أن يصرفها عنه وأن يمحوها حتى لا يعاقبه عليها هذه الضلة وهذه الضراءة وهذا الانكسار بين أجل الله من أحب العبادات إلى الله عز وجل وهذا هو الذي انتاغ به الانتاغ لما قدر الله عز وجل على آدم الخطيئة قالت الملائكة وظلت الملائكة أن آدم سوف لا يعود إلى مكان القرب من الله عز وجل ما دام قد وقع في المعصير فلا أصرع ظنوا أن آدم قد هلت ظنوا أن آدم قد هلت هلاكا لا نجاة زعبا ولكن لما جاءه لما جاءه توقيع التوبة من الله عز وجل وعلمه الله هذين كلمات ليقولها ليتوب الله عز وجل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاشرين فتاب الله عز وجل عليه واجتباه وهداه ومحى عنه أثر تلك الخطيئة لأنه تاب وأناب ورجع وعلمت الملائكة أن لله في هذا الإنسان سراً لم يكونوا قد عرفوا ظنوا أن المعفية خلاص ما لهذا الشيء؟ ولكن الذي قدر داء الذنب قدر له دواء التوبة فالتوبة من الذنب كالدوائن العليل كالدوائن العليل ورب علة كانت سبب الصحة رب علة كانت سبب الصحة الذنب استول Erin's saved الذنب منه الذي أنت تخاف منه وتخاف أن تقع فيه ويحب لك أن تخاف ذنبك وتخشى أن تقع فيه ولكنه مع ذلك قد يكون فيه من الحكمة والرحمة والمصلحة ما لا تعلمه أنه ولكن يعلمه الله الذي قدره عليه ألا تعرف أن هذا الذنب ربما أزال عنك حالة من العد والغرور كانت ستكون سبب هلاكك وبعدك عن الله عز وجل فجاء هذا الزنب دواء لهذا الغرور قد يجيء الزنب دواء لغرور الإنسان لأن الله لو سلط العذب على ابن آدم أهلكه وما هلك أحد بمثل العذب فالعذب أشب إهلاكا للعبد من معصيك ورب معصية تهل بها لربك وتخبع له بها وتنكسر بين يديه بها وتظل تذكرها فتسكب عليها دموع الندم المهرقة هذه تكون أحب إلى الله من طاعة تجل بها على مولاك وتعجب بها وتغتر بها ربما عصية أورثت ظلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا ألم ترى كيف أهلك الغرور إبليس ولكن الذنب والتوبة منه أنجى آدم آدم لما أذنب وتاب نجته توبته وأراد الله بهذا الذنب أن يستأصل العزة من آدم لأن آدم لأنفسك جرأوه الله وإذ للملائكة اتسجدوا لآدم ولما ابا ابليس ان يذل فراده من رحمتي من اجل كرامه ادم عليه واسكن انت وزوجك الجنه لا الذكاء كتير قوي نعم ايه واحد خلينا نكمله كله هنا عن الملائكه ما لما قال أحد من إبنسك أن ملكان إنما قال الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر برضه آه. نعم إي كان من الجن آه. لا ما لا مثل مقصود من الجن يعني الخلق الكفي إنما المراد أن الجن نوع من الأنواع التي خلقها الله عز وجل وكان يمكن أن تقع منها المعطيب فآدم كان من هذا الصنف من هذا الصنف الذي يسمى بلبي اللي هو بليه ابليس كان من هذا الصنف المسمى بالجن ولكنه كما تقول روايات انسحق بالملائكه وعبد الله عز وجل معهم عباده كثيره حتى سمي طاووس الملائكه يعني دخل في خدمه الله مع الملائكه اي لما نلقى الفسد ما انا بقول اهو ابليس عليه اللعنه لم يكن من الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم لا يعطون ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم لأنه لو كان من الملائكة ما تأخر أبداً عن السجود لآذف ولكن ابن كان من صنف آخر يسمون الجنة وتوجه إليه الأمر بالسجود مع الملائكة لأن الأمر توجه إلى الملائفة وهو فيهم وهو من جملتهم وهو من جملتهم ولما توجه إليه الأمر لا مثل منهم يعني منهم من بالخلقة من المأمورين بالسجود أيوة ليس منهم بالخلقة وإنما هو منهم بحكم أنه إلسحق بهم في عبادة الله عز وجل وحشر نفسه في ظمرته فكان ما يرد على الملائكة من أمر يتوجه إليه أيضا فلما توجه الأمر بالسجود إلى الملائكة وكان فيهم إبليس أبى واعترض على هذا الأمر ورأى أنه أمر جائر ظالم ونسب ربه إلى الظلم بل نسب ربه إلى السفة والعبث لنقول له إذن فأمرني أنا بالسجود لآدم وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تي فهذه الجملة منه لا الله. والله في اعتراض على الله عز وجل وفيها نسبه الله عز وجل الى الكفر والى الظلم والى الجور نعم. نعم نعم نعم طولوا بالكم بس بس احلموا نعم نعم تك لا أصدق أفل... لأ أصدق أفل... إيه بش أصدق أفل... الغرض أن الله عز وجل وجه الكطابة إلى الملائكة فإذا لم يكن إبليد من الملائكة كان يمكن أن يعتذر عن عدم السجود بأن الأمر لم يتوجه إليه يعني كان يمكن لإبليد هنا يكون الله عز وجل ما لك أن لا تكون مع الساجدين ما منعك أن تسجد لما خلقت زيادك كان من الممكن أن يعتبر إبليس عن هذا التأخر عن السجود بأنه لم يكن من الملائكة الذين وجه الله إليهم انتطاع وأمرهم بالسجود ولكن إبليس لم يفعل هذا ولن يقل أبدا ولكن إبليس علم أن الأمر متوجه إليه مع الملائكة وأنه عفى عامدا وقاصدا إلى المعفية وانا اعترض اعترضت واعترض به من انه خلق من نار وان هذا مخلوق من طين وان النار اشرف من الطين لا يريد ذلك مما قالوا صحيح. صحيح. صحيح على الذاريات على كل حال على كل حال ان اياته تفيد ان ابنك كان مأمورا بالسجود وأنهم تنعى عن السجود وأنهم تنعى عن السجود وأنه أوقب بما أوقب به من الطرد من رحمة الله عز وجل آه. إن قطعا كان قدرا من الله عز وجل لأن الله خلق إبليس حين خلقه وهو يعلم من طوت عليه نفسه الخبيثة السريرة وإنما كانت عبادته هذه عبادة هذه مع الملائكة إذا فحّت هذه الروايات التي تقول إنه كان يعمد الله معه كانت هذه العبادات كلها ظاهرية فقط حتى جاء الوقت الذي امتحن فيه لتظهر خبايا نفسه ولتظهر دخائل نفسه الشريرة الخبيرة فظهر على حقيقته ظهر على حقيقته من الخبر ومن السر ومن الفتاة فإبليس هو أصل الشر والبلاء وهو أول مخلوق عفى الله عز وجل وعفاه بما أخبر الله عز وجل به من أنه إن عن امتخال أمر الله في السجود لآدم وأنه حكد آدم على ما أولاه الله من شرف وفضل وأنه اعترض على ربه في هذا الأمر الذي أمره به من السجود لآدم فكل هذه المعاصم وقع وقعت من أبنى عليه اللعنة واستحق بها الصرض والإبعاد من رحمة الله وصحيون الخلاف <تصفيق> <تصفيق> والله الذي خلق الإنسان قبر ان يجيء ابليس عدو لهذا الانسان حتى يظهر صدم الانسان في امتحانه او لولا ابليس كان او عايش في جنن ونار كان هيبقى في معاصي وتوبه من المعاصي منين ايه اه الف قدنا اغوايتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاثي لهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاكرين الواقع ان ابليس يا شيخ لا يا شيخ محمود لا ينكر عليه نسبه الإغواء إلى الله عز وجل. فإبليس كان أعرف بالله وبفعل الله وأنه علم أن الله هو الذي أغواه وأضله وصرفه وصرفه عن السجود لآله وعن انكفال الأمر والإغواء والإضلال فعلان بالله عز وجل في عباده فهو الذي يضل ويغوي من يشاء وهو الذي يهدي ويعصم من يشاء ألم تسمع إلى فول نوح يا شيخ أحمد ولا ينفعكم نفسي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولكن إغواء الله وإضلاله لمن يشاء من خلقه إما أن يكون هذا الإغواء والإضلال بسببه ذنب يعني عقوبة على ذنب وقع العبد فيه فيجعل الله عز وجل هذا الإغواء والإضلال عقوبة للإنسان عليه عقوبة للعبد على هذا الذنب أيها أنت السبب لأن الله لا يظلم أحدا من الناس والله عز وجل لا يغوي ولا يذل إلا من علمه أهلا للغواية والظلم فلما جاغوا أزاغ الله قلوبهم لما جاغوا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا تبيل الرسم لا يتخذوه تبيلاً وإن يروا تبيل الغي يتخذوه تبيلاً لما فعلوا هذا من الاستكبار ومن الانصراف عن آيات الله ومن سلوك طريق الغي والهواء صرفهم الله عن آية وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم طائقة العذاب الهول بما كانوا يكتبون فما يفعل الله عز وجل بعبه من غوايات من إغواء او إضلال او عقوبة إنما هو على ذنب مرتكبة وإنما هو بسبب ما علمه الله عز وجل من العبد أنه أهل لما يخلقه من هذا الإغواء والإبلاغ كما أن من علم الله عز وجل منه للتعجاب للهداية والاستجابة لأمر الله عز وجل وللقياب والطاعة يفتح قلبه على نور الحق ويشرح صدره للإسلام جزاء له على طاعته واستجابته واستباعه لامر الله تبارك وتعالى وحبه للحق وللخير اه فالله عز وجل هو اعلم بقلوب خلقه وبما هم عليه وبمن طوت عليه سرائرهم فيخلق في كل منهم ما هو اهل له يخلق في كل واحد من عباده ما هو اهل له اه ولا يظلم ربك احد نعم هل حالت المقادرة في الانسان وانسان؟ اه على كل حال الضرف انتهى اقول ايه اللي عاوز عمدين لعن